وقال الذين أشركوا له شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن Isn't <laughs> وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَلِمُ الطَّارِ من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضوالة فسيروا في الأرض فكان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الرجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بنا وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي Om alimiti sukaji su ACOVII pled politicsõrga ta Rakshida Kristu alsoku وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلموا dano